يَقُولُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ جِهَادَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرَتْهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا أُقْسِمُ ضَاعَتْ صَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَازِرٌ بِنَا